124. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 125. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 126. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك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 وَمَا نُنَزِّلُهُ إلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحًا فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَايِ مَا فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ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 111. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون 112. والجن خلقناه من قبل من نار السموم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 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حميم مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرن إلى يوم يبعثون قال فإنك من المضرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويني لا لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين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 إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُم أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ 112. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون 113. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون 114. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أذبارهم ولا يلتفت منكم أحد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 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 112. واتقوا الله ولا تخزون 113. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لا عمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل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 فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لاتية فاصفح الصفح الجميل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 فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّكَ فِي نَكْلِ الْمُسْتَهْزِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَ 114. فسوف يعلمون 115. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون 116. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين 117. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين